قال رحمه الله فصل فيما ولا ولا ت وإن المشبهات بليس أي في النفي والمعنى ومشابهاتها إياها في المعنى وهو النفي معذرة المشبهات بليس في المعنى فلما أشبهت ليس في المعنى حملت عليها في العمل فهذه الحروف الأربعة اشبهت ليس في فحملت عليها في العمل فهذا هو سبب حملها على ليس في العمل أنها اشبهتها في المعنى وهو النفي والمثبت لعملها في الحقيقة هو الاستقراء السماع استقراء كلام العرب ولكن هذه علنة تلتمس في عمل هذه الحروف وإلى المثبت لإعمالها عمل ليس هو استغراء. استغراء كلام العرب لكن هذه عنا تذكر في سبب إعمال هذه الحروف عمل ليس وهو المشابهة المعنى فالمصد المعنى هنا النفي وإنما أفردت عن باب كان لأنها حروف وتلك وإن تعمل نفس العمل وإنما أفردت عن باب كان لأنها حروف وتلك أفعال فهذا هو سبب فصلها عما تقدم مع أنها تعمل نفس العمل لكن فصل لا توجعل لها فصل خاص بها لأنها حروف وتلك أفعال قال رحمه الله إعمال ليس أعملت ما دون إن مع النفي وترتيب زقن وسبق حرب جر أو ظرف كما بأنت مغنيا أجاز العلماء بأنت معنيا طيب أحسن ذا كما بأنت معنيا أجاز العلماء حاصل هذا البيت أن تم حروفا تعمل عمل ليس لمشاباتها إياها في المعنى وهي أربع حروف ما ولا ولا تا وإن وبدأ رحمه الله تعالى بإعمال ما عمل ليس فقال إعمال ليس أعملت ما دون إن فذكر لإعمالها شروطا أربعة وهي الشرط الأول أن لا تكون مقترنة بإن الزائد الكافة فإن اقترنت بإن الزائد الكافة أهملت ولا يجوز ما ماء زيد قائم ولا يجوز ماء زيد قائما هذا خطأ لإلاء إن الزائد الكافة بعدها وهو يقول بإعمالها إعمال ليس أعملت ما دون إن بشرط أن تكون دون إن لا تنيها إن فإن وقعت بعدها إن أهملت ولا يجوز عمالها لأنها كافة عن العمل وهذا بلا خلاف نقله بالتسيل، قالوا هذا بلا خلاف، هذا الشرط وأنها تهمل إذا وجدت إن بلا خلاف، وهذا موصيح النقل، بل خالف الكوفيون في ذلك، فأجاز إعمالها مع وجود إن بعدها، وليس تدلهم بالبيت الذي هو مشهور بني غدان تما إن أنتم ذهبا، ولا صريف. ولا صريفا ولكن أنتم الخزفوا فهذا البيت وأول عند الجمهور وأول عند الجمهور على أن إن هذه نافية وليست مكافة زائدة وإنما هي نافية ونفي النفي إثبات فلذلك عملت وإلى الرواية المشهورة ما إن أنتم ذهب على المشهور أنها كفت عن العمل لكن كلام على رواية النصب جاء البيت بالنصب فيحمل على ما سمعته أن إن ليست زائدة وإنما هي نافية وهذا النفي ليس مؤسسا وإنما هو مؤكدا للنفي المتقدم للنفي المتقدم فلذا نتاء أهملة مؤسسا أي أتى بنفي آخر غير النفي المتقدم لا هو التأكيد للنفي المتقدم فيكون النفي نفي النفي إثبات نفي النفي إثبات هذا الشرط الأول بشرط أن لا ينيها أن لا ينيها إن أزائد الكافة الشرط الثاني أن يبقى النفي لا ينتقب بإلا فإن انتقض بإلا أهملت وبطل عملها ما زيد إلا قائم لا يجوز عمالها لأن النظم يقول مع بقى النفي مع بقى النفي يعني إذا انتقض النفي ولم يبقى فهنا لا يجوز عمالها لانتقاض النفي هذا الشرط الثاني وفيه خلاف أجاز يونس إعمالها مع وجود مع انتقاد النفي وذكر شواهد لذلك لعله يذكر, لعله يذكر شيء طيب الشرط الثالث وترتيب الزكين معنى ذلك أنه لا بد أن يكون اسم قبل الخبر فلا بد من الترتيب بين الاسم والخبر يكون الاسم مقدما ثم يليه الخبر إذا تقدم الخبر على الإسلام بطول عملها فلا يجوز نعمال في نهو ما قائم زيد ما قائم زيد لا يجوز ما قائما زيد هذا خطأ وإنما تقول ما قائم زيد قائم مبتلى وزيد فاعل سد مسد الخبر او ما حجازية وقائم مبتلى وزيد فاعل سد مسد خبر ما ذاك في الأول خبر المبتلى وهنا على هذا الوجه الآخر خبر ما. ولا تجعل قائما خبرا مقدما وتنصبه فتقول ما قائما زيد هذا خطأ لأن الناظم يقول وترتيب زقن لا بد من الترتيب بين الاسم وبين الخبر وقوله ترتيب زقن أي علم ترتيب زقن أي علم مما تقدم من قول والأصل في الأخبار أن تأخرة فهذا ترتيب قد علم فيما تقدم لا بد من الترتيب بين الاسم وبين وبين الخبر منين اخذنا هذا ان هذا الترتيب قد علم من اين من كلامه الزقن بمعنى علمه من قوله والاصل في الاخبار ان تؤخراه فقوله قد علم او ترتيب زقن اي علم من كلامه المتقدم في قوله والأصل في الاخبار ان تؤخراه علما ما تقدم ثم ذكر الشرط الرابع فقال وسبق حرف جر او ظرف كما بانت معنيا اجاز العلماء الشرط الرابع هو مأخوذ من المفهوم أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها وهذا لم يصرح به كما صرح بالثلاثة المتقدمة وإنما يؤخذ من قوله وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء يفهم من هذا الخلام أن تم شرطا رابعا لا بد من توفله وهو أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو ومجرورة أجاز العلماء فقالوا يجوز ما بي أنت معنيا هذا جائز أما غير الظرف والجار مجرور يفهم أنه لا يجوز الذي أجاز العلماء وذكره هو إيش إذا كان معمول الخبر ظرفا وجارا ومجرورا ما عندي زيد قائما ما عندي زيد جانسا هذا جائز ما في الدار زيد جانسا هذا جائز لأن معمول الخبر كما ترى ظرف أو جار مجرور أما غيرهما فلا يجوز تقدمه لا يجوز تقدمه على الإسم. واضح هذا. هذا الشرط لم يصرح به وإنما أقده من المفهوم أجاز العلماء تقديم الظرف والجار مجرور إذا كان معمولاً الخبر مفهومه أن غير الظرف والجار مجرور لا يجوز أن يتقدم على الاسم. فهذه أربع شروط تحفظ في إعمال ما، من يعيدها سريعاً فضل. أم سريع سريعا هات. أن لا يليهم إن الزائد الكافى. طيب احسنته أن يبغى الترتيب. أم والنفي لا ينتقض النفي. ولا يتقدم معمول خبرها على اسمها حسنته. وقوله أجاز العلماء تقول. نسبة ذلك العلماء من دون العرب دون العرب نسبة ذلك العلماء دون العرب او نسبة ذلك معدرة نسبة ذلك للعلماء دون العرب ليُنبه إلى أن سمعه في حكم المعدوم إلى أن سمعه في حكم المعدوم لم يسمع تبديم معمول الخبر وإنما هو شيء أجازه العلماء. بناءا على القاعدة المشهورة أن الخبر أن أن الضرب والجار مجوزا توسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، فهذا أجاز العلماء يشير بذلك أنه لم يسمع وإنما شيء أجاز العلماء بناءا على قاعدتهم أن الضرب والجار مجوزا توسع فيهما ما لا يتوسع في غيرهما، ولذلك هنا يقول أجاز العلماء ولم يقول أجاز العرب وإنما أجاز العلماء بناءا على أنه لم يسمع. هذا في نظام هلوم السمح إلى أن سمعه في حكم المعدوم على أنه أنشد في الشرح تافية على أنه أنشد في الشرح بأهبة حرب كن وإن كنت آمنا بأهبة حرب كن وإن كنت آمنا فما كل حين من توالي موالياء بأهبة حرب كن وإن كنت آمنا هذا جميل البيت فما كل حين من توالي مواليا الشاهد فيه أي شيخوان في هذا البيت ما كل حين تقدم معمول الخبر وهو ظرف أين الخبر مواليا أين الاسم من الاسم من والخبر مواليا وتقدم معموله وهو كل حين فما كل حين من تواني موالية فالشاهد في سميع من العرب سميع من العرب تقدم التقدم معمول الخبر الضرفي هذا مسموع من العرب ولكنه قليل ابن غازي شار إلى هذه النقطة الجميلة ابن غازي رحمه الله وذكر هذه النقطة سمه الله قال ابن عقيل تقدم في أول باب كان واخواتها أن نواسق الابتداء تنقسم إلى أفعال وحروف وسبق الكلام على كان واخواتها وهي من الأفعال الناسخة وسيأتي الكلام على الباقي وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروب الناسخة قسما يعمل عمل كان وهو ما ولا ولا تا وإن تقدم الكلام لا بس قال ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا وهذا كالتنكيث من ابن عقيل على النظم النظم كلامه عام قال وإعمال ليس أعملت ما دون إن ففيه إهام أن جميع العرب عملوها هذا العمل فنكت عليه ابن عقيل بهذا التنكيت بقول أما لغة بني فنان بني تميم فهؤلاء لا يعملونها شيئا وعبارة المالك فيها التعميم فيها العموم على أن جميع العرب يعملونها فهذا التنكيس على الألفية فالنظم أطلق كما ترى فيفهم من إطلاقه أو يوهم إطلاقه أن جميع العرب يعملوها عمل ليس مع أن من العرب من لا يعملها شيئا من لا يعملها شيئا وهم بنو تميم لا يعملونها شيئا فنكت عليه بن عقيد بهذه النقطة والتنكية المقصودية كالاستدراك كالاستدراك عليه وكالتنبيه على إطلاق الألفية قال أما ما فلغة بني تميم أنها لا تعمل شيئا فتقول ما زيد قائم فما تميميا زيد المتدا وقائم خبر زيد خبر حسنتم قال فتقول ما زيد قائم فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبر ولا عمل لما في شيء منهما لا في الاسم ولا في الخبر وذلك لأن ما حرف لا يختص فلغتهم هي القياس لغتهم هي القياس أن الأصل لا تعمل هذه الحروب لكن العرب عملتها لأجل مشابهتها ليس بالنفي أعملوها لكن من حيث القياس النحو المعلوم أن الحرف غير المختص لا يعمل شيئا وإنما الذي يعمل حرف المختص وأما غير المختص الأصل فيه أن لا يعمل شيئا وغير المختص لأنه يعمل لأنه يدخل على أفعال يدخل على أفعال ويدخل على الأسماء هذا يقال له حرف غير مختص والأصل في الحرف غير المختص قاعدة فيه ماهي أنه لا يعمل شيئا والأصل في الحرف مختص أنه يعمل لمستنيا <تصفق> <تضحك> من ذلك قال لا عمل لما في شيء منها وذلك لأن ما حرف لا يختص لدخول على الإسم نحو ما زيد غائم وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد وما لا يختص فحقه أن لا يعمل فإذا لغة بني تميم هي إيش؟ القياس لأن ما كما ترى حرف لا يختص والأصل في الحرف الذي لا يختص أنه لا يعمل شيء فالحروف ثلاثة أقسام حرف مختص بالإسم وحرف مختص بالفعل وحرف مشترك بين الإسم وبين وبين الفعل، فالمشترك لا يعمل شيئا والمختص بالاسم الأصل فيه أنه إيش يعمل ويعمل العمل الخاص وهو الجر، ويعمل العمل الخاص وهو الجر ولا يخرج عن هذا العمل إلا إذا حصلت له مشابهة بالفعل، كإنا وخراتها، فإن عملت النصف والرفع ولم تعمل الجر مع أن حروف مختصة لأن أشبهت الفعل، وعميلت غير الجر، وإن الأصل في المقتص الأسمان يعمل الجر، لأن هذا هو العمل في الأصل. الذي يعمل في الاسم الجر لأنه من خصائصه وهذا التقسيم تجده في الجنة الداني للمراد رحمه الله ساب جميل في معاني الحروف وعيب على ابن هشام إذ ينقل عنه ولم يذكره رحمه الله عيب على ابن هشام ينقل عنه في المغني وما يصرح باسمه أنه قال المراد وهما قرينان لعلوا لأنه قرينه لم يصرح به وإن لكلاهما من تلاميذ أبي حيان رحمه الله الله المستعاد وإلى ينظر عنه في المغني ولكن ما يقول قال المرادي وما قلينا في وقت واحد لا نومالك متقدم على الكل على أبي حيان وعلى من دونه من تلاميذه تلاميذ بحيان حيان بن عقيل ومن هشام سمع منه بانة سعاد وكذلك أيضا المراجي رحمه الله جميعا وقالوا ما أكمل بانة سعاد الظاهر ما أكمل سماعة حصلت بينه وبين نبي حيام شادة وبطل من تتلمذ عليه هذا خطأ محمد صابر سهل يصبر محمد عجبنا أنه صابر لحق يمكن أنا يمكن أن أصبر على المدرس لك أنا في مكان الله أعلم أصبر ألا لا أكن الله يدرخ. قال رحمه الله. قال و على الفعل نحو ما يقوم زيد وما لا يختصر.